بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد درسيا نود به سجنا إن شاء الله تعالى وحصوينا أن سؤال دورة أو خلاصة دي سئتما مايا إن شاء الله تعالى أن أيضا اسكتوا يدينا سؤال هيك أنت سوال قد بلن سؤال ماشان ليس هو دقائق ايديك ايديك ايديك ايديك ايديك ايديك سؤال شو احي ليلة هاي ما الفرق بين المحيص والمحيط ترسي لحي سنغير شواب اهام وقال اول كلمه اسكو معنا دو مترادف مترادفاته محيص طبط اللغة مركز في ريسو. المفر والمحيد بك فصيري هذا بمعنى وحويان العدول والميل بأس الكذا اللي إلهذا حصدنا ويكون معنا بذلك معنا طيب وحين كهل ليني درس قنو كسا سنة الله سبحانه وتعالى قضيه سئي قدر كيسه ايوه سيدا وح وهو أصبح كه وهو أصبح ينؤتشين وشر يخير بع أي الله قدر كيسى قضيه سأهس جليه صلا سا كه ليني إيو محال الله لا تسيرن كرا شر ككل جيس ما لا تسيرن كرا أفعال سر ما كتيرة أريمه هذا كوسابسند أو أي نكهة لين. وصلأشكواذ مركو حيله هل الشر يخرج من تحت مسألة القضاء والقدر والخلق عند أهل السنة؟ ومن يخالفهم في هذا شرك مكب حيا أو مكوهس بحسيه قضائه إلى قضها إلهي قدر كيسة هي أور كيس مكب حسين أهل السنة أكثر ياسكوا خلافاً من سلوا سهل السنة فما كما بحثنا أبورك ابوركنا ابوركنا كما بحثنا عند اهل السنه طيب يا فقه خلاف سن يا جبريه يا فقه خلاف سن ومعيده طيب فعلكم ادونكم وفعلكم الى هدي الهدين معناه الصومها يعني فعلك الهي هديبر قديه معناها قضه يقدر ككمين الصوف الصارم، ولكن مدى إلى هنا إلى هاي لي هاي، والفعل إلى هاي هاي، والله أبوري ويقبل، طابكم الخلاف سنو، لكن وح كخلاف سن، قدرير كخلاف سن، قدرير سن، وقلونا وح إلى خير إيه الشرك خيرك يشرك أضانك السمينة يوفي الكيساء إلى هاي مهوس كشو خلق كيساء أبور كيساء كمجرة قرنا واحد هذين مأه وحاك كتر خيرك لكن شرك كمجرة هاي قال لفت وضع معناها فأكتب في طيب سؤال الله روحي ليدا هاي هل يمكن أو يجوز إضافة الشر إلى خلقه وقضائه فيقال خالق الشر ومقدر الشر مبنانته إن شرك إله أبورك صلى الله إضافيه وقضيه صلى الله إضافيه أمرك لإله هذا الذي شرك حكوميه لإله هذا الذي شرك حكوميه الذي شرك قدريه ولماذا بعد و تعالى أحاا الله أعطيه محل الله أعطيه لكن إلهي أبور كي سموه سكلي سوهد بيناك سوهد إلهي أبور كي سي قضيه سبوه سكلي حب دي دي مرك إلا إله هادو. يا خالق الشر إلا له، أحاا أحاا لو مسألة أوبانين مطلقًا. صدق صدق سؤالات ووحمت سؤالات وسكت الدواء. وهذا الموضوع لكن مرعب بيني. بدي واحد ويان. ما الذي كراه خالق الشر والخير. يا كم الله ذيك يا خالق الخير والشر. كأنه صحيح يا مسوي فصله. طيب. مرادي كرايا خالق الخير كانوا صواب فظنه طيب مرادي كرايا خالق الشر لا كانوا صواب فظنه لا مركي نقطه وهي لماذا وايمانك محال لو ديوه يا خالق الشر ونسلوه قال لها إن شرك شركه والله أبو ري سبحانه وتعالى لكن محال لو يدفنوا قل قل ما الفعل واه الفعل وعي. هل كم اها اها هل السبب سواء سوت الأماكن الرهوا هل السبب أو السوت السنوي شرك أوجين الله صار، شرك أوجين الله صار، حتى إلى هباء ورئة حدن الله ما إضافي، قالوا لم يا مريد الشر ويا خالق الشر، ومثله بشرك الشهوات، مؤلف بشرك الشهوات، لماذا؟ لأنه في النوع النقصة، يلا جفه مية، ما دام النوع النقصة يلا جفه مية يلا يا خالق الشر. سير أن لودي كريمين سو سو يا خالق القرده والخنازير والخنافس والجعلان زوين الفور تاسو خلى لميتها يا خالق الشركي وكل يعني وحويان لو تيرين تيرن كارو وحاكا بدل نستولو خلقك سي ارادتي سو لو ما تيرن كاري لماذا النعنق يا لغا دريميه تاسو امدا انو نمان نمركا تاسو وخلقي فعل كانو نمان باشا دوني ان فهم داو امدا من لا تي كرا هو فاعل الخير والشر ما لديه لماذا سكتهم هو فاعل الخير والشر ما لديه كره ادفر تعالى تعالى ادفر تعالى مالا لديه لماذا ضي فاصل تستحول لماذا؟ لأن ليس في فعله شر وإنما شر في مفعولاته تبارك وتعالى شو ماذا فعله؟ مركي خلقي لقاها الله إرادة لقاها الله يعني شرقه إرادة إلهي خلقي كيسا كما هو أصبح سنة لكن مركي إلهي فئل كيسا لقاها الله فئل إلهي شر ما صلى الله عليه وسلم يا فاعل الخير والشر سحما هبين مدنا يا فاعل الشرنا يا ايه هنا كو سيحب ترتابع ناشا وحاقو كل مية لبذي السببود واللود ديدي دي هرت ليس في أفعاله شر ومد لباذي الشرك إن قوني اللوغود سيرينا أدب در المعنقص يا لك فاهمي طيب هذين له يا فاعل الخير نه ايه سحمتها ايه سحمة السحوي لأن أفعاله كلها خير مانك نفاهم رك يعني وحوية هذين مسألة مسألة الخلق إلهان لكها الله قضاء لكها الله شرك كما هو صبح السماء إلهي سبحانه وتعالى خلق جيس إرادة جيس كما هو صبح قال صديقي لكن وحنا قول اللهو سارين المركز، أن قول اللهو تيرينين وتأدبًا أو مركز النقصب معناها يلا جع الرجال إن معناهم ماشاء الله يفهم. هذه لكن فعل كلمات في حال من الأحوال لا في حالة الإفراد ولا في حالة الجمع مع الخير إله سبحانه تعالى لا لماذا؟ لأن ليس في أفعاله أصلا ليس في أفعاله شر أصلاً. ما اللي فاهمه؟ ماشين نقتضي يعني مهم كه تصيح. طيب. وحكروا ينوض ينوض يقى أيضاً. أوان كتشان ميداس. هل ال هل الأموره أو هل الأفعاله أو هل الأموره أو هل الأشياء وكلب كاتن طليه. بالنسبة إلى الله تنقسم إلى خير وشر أم لا أما بالنسبة إلى فعله تبارك وتعالى إله فعل كي سمرك الله فيري إيا سمين تيسا حقي سمرك الله فيري أشياد خير يشرمي وقيف سنتا يا طيب الله حجي سمرك الله فيريه خير إياه الشر ما مكلا ترى كله هو الخير صلاة فعل كيسى أوور كيسى مركله فيري لأن خلقه وصفه قضاءه وصفه يعني وح يعني, يعني فعله وصفه مركب بنك على قفير أشياده كلها هو خير لأن الشيء إلى هيأسم فعل كيسة فعل كيس إنه يهي هي وح كبر شيء أم هو خير محضية أم هو خير رجعة كل في ذلك كل ذلك أنا حكمة حكمة نكوزها الله سنة صحيح معنا ما تنكسوها الله طيب انقسام كماركة أي قيف سمعي سويحي أو قيف سمعي خير إيا الشر حاجة كتلتها وأمرك الله في ريو أبدا وماذا أمرك الله في ريو ساس برادة دائمون القيم عليه رحمة الأوحي يعني وحوي مفعولاته هي مورد الانقسام، بي. هي مورد الانقسام. إلى الشر يخير خير وكيف سمان أفعال يحيى لها بعي هي موردك دي يا مشي كو أروريسو وا الله سبحانه وتعالى بيسمح طيب سؤالي اللي يودنا وحي له ما هو مذهب الجبرية في وجود الشر في فعله تبارك وتعالى يعني الجبرية ده مذهب كود كودو من حويا إلهي فعل الكيسة شرم كشرة مسكوا كشر وجبريدة معك قوان مه معك قوان إنه إنه كشر ها صحوا شركا ضع يي و وفعل كله يقاب صوم لأن هؤلاء نقص ومرني أضون كإني يبغى فعل إيراد يروحوا بالدين أوحى ضع يو نعيبنا يدي يوده هذا وحيد هذا وفعل الله صوم فعل الله بالدين. وحن بعى مرك و وكل ما دام فعله يكذب عن شرك وحي قبان إله واصميميه. سلام. مرك إلا wax نصوص ونصوص تمرك الله نقضه. شرك إله الله ما إضافة مرك أركان. ما هيكي تجاب أنه ش... أرنت اللجو كيانه لغو... يعني فعلكو شرك فعل إله بوقلاه وحل أو أوه شرك إلهي أتيرني ما هي كتير ويومار أها هو أذب سواجه مجرد تأدب لفظ أويان بيده صحب مجرد تأدب لفظ أويان واحكا لو ماشي كتير مالي وهذا غير الصحيح، وهذا غير الصحيح، ليس في فعل تبارك وتعالى شر أصلا سلص وتقرير إن طيب وحنون لين يا درسيني انه يعني خلاص ديسوا طيب و هو الشيخ مذهب اهل السنة والجماعة جماعة جماعه السنة سنه اهل كده مذهب كوده وحا كمده ان الله قال عز غالب اهائه وجل ويناي مريد إنه يهمل الدنيا لجميع الأعمال العبادي الضامض أعمال صدمة متد ميد الدنيا إنه يهيه خيرها أعمال شديدة خير كأي وشرها شرك ولم يؤمن مرة ما ين ي أحد فنحن مرة ما ين إيمان ده ولم يؤمن مرة أحد علينا مرة إلا بمشيئته إلهي الدوني دي سمو سكلكم إله دي سمويانة أذكر لكم الرميين أحد هذو الرميين إله بالضونة ولو شاء هذو ضنا الله لجعلوا يلي لها الناس ذاتك أمة أو مضبوكل لها وحيدة أو يا سوسي يغري يا ااا يعني آه. ولم يؤمن أحد أيه حقتنا لم يؤمن أحد به إلا بمشيئتي، ولم يكفر أحد إلا بمشيئتي. سأصغره. آه، يعني ووو عنده. يعني الله سبحانه وتعالى أعماشا عبادة الدوماده من خير كيدي الشرك كيدي و دونة و إرادة ديسة أي هستغيان ساس برادة لم يؤمن مرومين أحد رومين ما يبهي الله إلا بمشيئتي دوني ديسة مو يسيك لك مرومين كر و لم يكفر ما كفرنا أحد عذنك كفر ما يسه إلا بمشيئتي دوني ديسة دي مو يعني سيك لك كفر ما يعني عدة كفرسين مشيئة ديسكو كفرين عدة إيمانك قاضتين مشيئة ديسو إيمانكو قاتل صلى الله طيب ولو شاء هذو دانوه يلي الله سبحانه وتعالى لجعلوا يلي لها الناس ضدك أمة ومدبوك ليلي لها واحدة ومده وكم ديسا مدأكم ديس هذو الله سبحانه وتعالى كل قد مؤمن بكاو ضدك لها الله سبحانه وتعالى ويلكرا ولو شاء هذو الله سبحانه وتعالى الله يعصينا العاسين ما خلق ما بوصل أبورين إبليس إبليس مصل أبورين إن العاسين هذو الله سبحانه وتعالى إبليس ما أبورين طيب فكفر الكافرين أمر كوا جالده قال نمذوذ وإيمان المؤمنين إياه المؤمنين تأيما بقضائه إله حكم كي سيبت بقوة هذا سبحانه وتعالى إيا وقدره قدركيس الله حكمي وقدري طيب وإرادته إيا الدوني الدين سيبت بقوة هذا ومشيئته إيا الدوني الدين أسفاهم أراده دوني ألي كل ذلك إنت سوضوه دوني وشاءه دوني وقضاه حكمي الله سبحانه وتعالى إسانة دوني سيانة حكمة رب سبحانه وتعالى قال قال هذا كفر كذا أيه مؤمنين تؤمن طيب يا ها حلو قريني ولا مش نوغمت سلامك سو ها أنا كتبت كده طيب سلة المركب مثل أن عانق قوة إرادة اللو يقانه سلطة الإرادة. في هون قصة هل ينوح هاي مسألة اه الشر والخيف هل يدخل في قضاء الله وقدره وهل يدخل في خلق الله وهل يدخل في فعله توارك وتعالى. فاسن قصوا هذا. هذا نوحوي يعني نوحويان مجلة شركو. جرنا يخيب لكن شرکه إله سبحانه وتعالى شرکة مذنّي أو شرکة الله ذنّي طيب هل كان مرکع إذا فهمنا الله سبحانه وتعالى ذنّي ديسو ذنّي ذا الله سبحانه وتعالى إيراده ديسو دي ولا بمعنى لا لا وقي بطوي من دوت الّاليَّدة هذا الإرادة الكونية هل إنّه ليصلك كون اللحم شارك وانتمه هنا الله وبرق كيفIONل الله و الخطو fella و pued أحب مدسح وكان grande يعني دوت الوصف أنت تحب الصدى بلد مغوني وانت الإرادة الكونية ل الإرادة الكونية وآة الأرعق يعني وحويان يعني الإرادة الكونية اللي ذادها القدرية وحين الله معناتها مركز مش شيء أخر إلا طيب نوع الله بعد وحويان ومدى الإرادة الإرادة الدينية الشرعية يعني إله سبحانه وتعالى دون ديسة شرعية أهدي دينية الله ورا قيود بالإرادة ده نقطة وحيكوا كل جدسين لبدء إرادة إرادة إلهي كونجع وهي أي كتتعلق ذا لابد فيها من وقوع المراد وهي أي كتتعلق ذا وإنو ضعه سيدي إلهي أضوني وإنو ضعه ما يعني وحويان يعني لما ويكو مربحه ذو دو الله ضوني دوندي سخدر رستي wa inu itimado oo lehno taasina mid talabaad iradada kawniga in yani wuxuu yahay iradada kawniga ka mid laazimay soo inu taric su'al وحسن xusan ciilina wa noqon karta ila nada oo ah mid de sharciga diiniga ayadu allah subhanahu wa ta'ala oo doonay laakiin doonidaasi kama lazimayso in la helo dhacdo waana dhici karta waana la way kara tii hor aksiga weeso waaka oo iyadana إرادة الشرعية الدينية الله سبحانه وتعالى و تعليه سأصدرات ديبا وحلي لهذا الإرادة الشرعية تلادف المحبة والرضا راضي أهانتا يتعيلك أي لمعنى تهيو إرادة الشرعية محبة يردوه اسو معنى ما قوليه إرادة كونية أنا محبة يردو كمن لازمي وحدي اكرته إني تهي شيء إلهي هي جعليه وانا شيء الله ان صنع جعليه وانا انكرته طيب امثالينا مثلا انت صريا القصهون مثلا وحين نجي إذا ذاك كون جاء هذه الى هي شيء دونا دونيدي كون اهد ما ديقدئ كرت سدي او دوني وايني يحدث صح الله سبحانه وتعالى هو دوني انو ابوره مخلوق مخلوقات كيس كامل. سوينو جماد ما قصبوا. لأن إرادة إلهي كونجاء وحورستاي كرامتسيل. منا باق أنكره. شيء مراد كهاي وألا الربي وإنو سي دي سي أربع. شيء جس إرادة إلهي كونجاء كدرستاي. ألا أتشعليهاي أو شيء أتشعليهاي haddana u doonay oo dhacay uuna jicil yahay waxaan dhahaynaa waxaan ku kulmay كوني kooniga ahayd iyo ye tiirciilay go'meesha ku kulmay saygan bacay ay yimid ee mekaanay ilaa sameey hadii uuna ilaahay tacleen oo sharcigiisa uuna waafaqsanayn laakiin bacay waxaan dhahaynaa waxaan khaas la ah كوني قايد بخصله، صح؟ يعني يحوه مرحدو إلى هيك علية هاي، إلى ددي الشرع قايدوها، حدود عي كوني جن ولا صعتها. طيب الله سبحانه وتعالى مثلا شيء قدوم ديس أمره الشرع كأمر، مركو أمره هبل وحال ويرف رومي أو إله الروم أو سلاطتكو og djede ordet, og djede yder og sammenhående halkas ime i rade djede kønne gæhidda med så i rade ja og maha da at kan saladi se i imen allah mæt ja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 الدون الدون بو ربكي وحيو كو يليها كفرين كفركي معاصر اسكي لاليبان لليل كفركي معاصر اسكي لاليبان لليل بو قلي حل كاسي ما إرادة دي شرعيه هيد با ما تي كونيه هيد فهمه هيا <تصفيق> تي شرقه بس هاي بسهوه كونيه مجموطه لانا وحا نالي هادي كونيهتا هاي وايلا عدعبه سوما مربح هادي تخمص قدعه ويدعي ويدعي للسماين وايه الهينا تشعنيهو شيقة او الربه معنى هادي واحا هو إرادة دي شرقه هيتو هذا المثال كسي عبينه مثلا إيمان أبو بكر مثلا أو بكر إيمان كيس، ما إيرادة قانونية مثل إيرادة شرعية، إيه؟ هذا واضح والكوئ ذي، لأن الله تبارك وتعالى أحب إيمان أبي أبي بكرين أبي بكرين صوما وهتعليه، هذا أنا وضني ويتبعني صوما، هل كان وحكو كل من لبديبه؟ طيب. كفر أبي جهل وأبو اللهب أبي لهب أبي جهل يا أبو اللهب قال لماذا؟ دي دي ومسواتي ومسواتي دي لي مضوض ما يرادني الشرع يقول مسوياتي كوردي لماذا لأن إلهي ماشعله وهنا دعائي صومه وهنا دعائي ومعناه رحوي كفر أبي اللهب أبي جهل كفر قد واضح لكن ilaahay miyuu talaa ma wax kale mar hadbay bacbay horta iraadada kooniga ku jirtaad horta iyadu marbaadii shay u dhac iraadadi kooniga ku jirta marka waxa bacde marka waxa مثالك لو بصدح هذا وحوي إيمان أبي لهب وأبي جهل أبو لهب إيه أبو جهل إيمان كوده فرمين كوضى الشرعية مكونية مثلا ما هو ذلك ها وهي الشرعية بس أول لماذا لأن الله أبو لهبي أو بكر أو أبو لهبي أبو جهل وثو أمرئ أو كبدوني أو تش على عبينه الروميان، صلاه، لكن ما عبي، ما ينفع الإرادة دي كونية هيدمركة ما يشكو ما ترتى، تشرعيت بس ما يشكوش. صلوا سيدان، مرك الإرادة الكونية والإرادة الشرعية فرق قاصد الله حي وين بق فديها، معناه وين بق فديها. الله سبحانه وتعالى ta'ala wakhs soo dhacya iradadiisa kooniga horta uu ku jirtaa waa qodob shayga dhacay allah ha duujse cil yahay sharcigiisa yani waxa wey lagu amrayo rubiraali ka yahay waxaan leenahay waa sharciyadeena wa ku jirtaa shayga haddu san horta iraadadi sharciiga heyd ma ku jirtaa iyo san dhidhin bee إن fiirinaynaa shaygani ilaahay madsaaliyaha miso ma jeclaa haduu ciiliyo sharciiga waafaqsan yahay waxaan dhahayna iraadada sharciiga heyd mesh waxa ku jirtaa oo maxay u dhici way haday iraadadi sharciiga mesh ku laana waxaan soo sheegmay iraadada inay dhacdo kama laazim is weynad dhici karta da sabarada ba ruuxan lahayd adoomada ilaahay adoomada wuxuu ka dooney iimaam bu ka dooney la iraada sharciya isooati koon leh tii wa ta'ala adoomada kufriga ma doonin maciihu walaa wuxuu doonin wa متسألنا، تسمع؟ مرك الله سبحانه وتعالى لوضع إرادته لوضع قيود، بالله قيدين يا إرادته قيدين تيا ذا مرك ينجرنهم. أيا مرك أوحامو إيماننا؟ الله سبحانه وتعالى وحيا به معه. يا أضوما ده أفعشوه ده. ده ما نتود إلى هيواد ضوني كذا خيرك خيرك يا كذا شرك أبو Adomado, uhyr samiene, ian elahibabdomai. Doni da sit til lagor, amør. Ja, iradade kauni gav alkomda. Iradade kauni, ki uhyr samline isasso, vadhos galeya. Adomado, uhyr samiene, ian kufrika, iye iiman kolavdo vishos galeya. Lakin Markan kan utse, no iradade isarigahe.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 أما idaa كونية kauniga ay qaddariga taayada walawu hoosimaada alla subhanahu wa ta'ala mashi'adi si doonidisa waxa ku dhacaya oo qadaray oo doonay iraadada kauniga oo macna wehayaan inay dhacdo ku talagalay oo qorsheeyay buusan hadana jiclay fasas banaa tayib su'aal shee loy maana soo xitay markaa garanay oo sida uu garanay iyo midda لكن وحى انه ايمانيه الله هو مريد ملده كرى الله هو مريد الشر ملده وسم لو اطلاق كرى شلون هسه انهي مانس جواب توحي انه قوله لو اطلاقه اما الالهه الله لا يريد الشر اما الالهه الله يريد الشر نفي الإطلاق اما إثبات الإطلاق والله وضو مصح سنة، صوما بحي صح سنة وذي، بحي اللي مركز الله يريد الشر وحاميش اللي جود فهمك كرى إلى هذا دي كون جاهيد هي تشرج جاهيد، واللفظ دي كفه سن كرى، لا بمعنا سود فوز قلي، معنون إله جو إطلاق صح ما، معنون إله إطلاق راس نسي. الله يريد الشر وحسوه سكلي أو لجفه مكره شركو تعليه إرادادي شرقي هي, شرق هي إيوه شركو الضاري و الله أوريه أو إيه سيه الله بدو بويسود و سكلي ينصمه أو مريد كاسو و حسود و سكلي إرادادي شرقي جاهدي يخيط كون جاهدي مرك إلهي سبحانه وتعالى تعالى لماضي هكره إيوه شركا و تعليه ماذا تفعله؟ بانك عمرك اللغة في رئيو مريد تاسي وحال لغة فهم كرا شرك تعليه حي. ما دام اللغة فهم كرا يو لما إطلاقي كرا يو إثبات كذا لما إطلاقي كرا يو طيب حباد أنفسو تراهدو الله لا يريد شر هذا تراهدنا وحال لغة فهم كرا يا إنا ديدان ته إرادة دي كونيك أولا ده هاي إله إرادة مارك إثبات سنة وحال لغا فهميه إن هات إثباتين إسوء الإلهي أسوء يعني وحوه شر إي خير بإنو تأليه صباح إنو شر تأليه إي ألا غا فهميكرا مارك هات أنفيدنا محال لغا فهميكرا كتي كونيه هيدين هات أنفينيس مادام هات أنفيدنا معنى باضي حقه عدس لأنفسي هات إثبات سنة معنا بعض إلى معنى الخير معنى الصحة أدل إثباتين عسو كلمات كنوع عسو كلام حاضر أخبرني حاضر أخبرني كلمات كنوع عسو كلام الله ما إطلاقه إطلاقه ظل ما أقوله وإنا تفسير الصحب يعالج على الرجاج الله سكى كرلا ابن خيم عليه رحمة الله استوى معناها عبيني مركو قدري يدئي جبري يدئي وحي مسلسة وتحقيق القول في ذلك انه يمتنع اطلاق ارادة الشر عليه وفعبه نفيا واثباتا لما في اطلاق لفظ الارادة والفعل من ايهام المعنى الباطل ونفي المعنى الصحيح فان الارادة تطلق بمعنى المشيئة وإرادة دي كوني ده. وبمعنى المحبة والرضا سأصيب صح عنه يعني وحوه يومف ليه تحقيق القول في ذلك أرين هذا أنكها الليني يعني حقيقين قول حقيقية في ذلك أرين كأبا حديث لقول حقيقين تدوحوه أنه يمتنع وحن لأقلين إطلاق إرادة الشر عليه شر دوني دي سئن إلهي لقوا إطلاق وإلهذا الله شرقه دونا ومريد الشر إن ليله آما يريد الشر إن ليله رصال ليسك إطلاقه وحوليه هميا وممنوع وفعله نفيا وإثباتا وروحا لأقلاء إن كليا إنا ترهدو يريد الشر أو مريد الشر انتكريمه حتى نفيه لما أقلاء إنا ترهدو لا يريد الشر لما أقلاء إنا ترهدو يريد الشر لما أقول وحقا نوك عمر يريدنا ما ده كرتد لا يريدنا ما ده كرتد وحفا دحي ماذا قالني سادي وحفا دحي يوائنا تفصيلي سوا وحال لها الله لا يحب الشر ولا يرضاه سواء قالني إرادته تبايت هي تي بمعل المحبه إرادته شرق اهدى إله سبحانه وتعالى الشرك منج شعله منج شيدهو من الربو سوماتي دنكا مارك لاغي فيري ماركي أي دنكا سااسوي ماركي اي إرادته تهي الله سبحانه وتعالى الشر يدخل في إرادته الكونية ولا يدخل في ارادته الشرعيه صح ما دام الكلمدان يريد ولا يريد لودي معنبا اي قادن كره هنا اثباتين هنا نفيين تفصيلكم صح فهذه تلك القلقات كلقاضه صح الله تبارك وتعالى الشر يدخل في ارادته الكونيه وبهذا الاعتبار والله كرى الله تبارك وتعالى يريد الشر إرادة كونية فالقيذي سمك طيب من كالانا وحال لذا الله تبارك وتعالى لا يريد الشر شرعا ولا يحبه سمجد هذا الشر يكون قيده محبة يكون قيده معنى وعدانية هذا إرادة كونه يكون كو قيده وعدانية أود مركب ميداد أشيء دوا لكن لوضع قيد أمام أصلاً إيني؟ إنا أتريها الله يريد الشرر، أما أتريها هذا لا يريد الشرر. لوضع من الله وأجنه. صوما؟ لا بد وأن عبد يصو إلى ذا wax أقولك شد inad ku يوأينا كقيد. مركب لكن أيضاً قيد له إنا معك تتصي إرادته إليه لوضعك واقف سنت أو إرادة كونه إرادة شرعية واقف سنت وحكت تصي الله سبحانه وتعالى يصون هذا يا أنت طيب مثلا إرادته واحد وحلوية قناة لوت الماموث خرطة شيء مرتك أهيل الدون مابا قنكروا وإنو دعوه صحيح طلبات وحالوية قانا كمدلان يسو كمان لازم يسو إنو ألا تشعريه وإنو ألا تشعريه إنو أين قنكرتا وإنو أين قنكرتا وإنو قنكرتا صحيح طيب وحكم إذا مثلا إرادة كونيها نصصتها كتوسها يعني شعيب ميوها نبي شعيب عليه السلام إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم هو ربكم محاكورة ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم آه. يعني النصيحة هذا إذا واحد يدين ترميسم هدوء الله دون يه إنه يدين لم يه يدين الله هدوب بعضي إن لربه جو أنا جواني ده يدو وحبة يدين إرادة داسي ما كوني جي بها مسوى شرعية وكوني جيها لماذا لأن إغواج أي بعض يENTA بعض يوبدا الضمضة إله سبحانه وتعالى ما شرع صوبه ما رح هدوس نتشعلين حدنا إرادة دو كتيمة إرادة كونا وقدرا وقضاء وخلقا إله يوضوني قال هذا كفر قوة إيه اللميد دوذا دو إيه دو دو. لكن شرعا ودينا ومحبة ورضاء إله يوضوني ما يع إن كان الله يريد أن يغيكم طيب وحكم هذا مثلا ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيق الحرجة الله سبحانه وتعالى الروح يدوني لابتسوح وكرق مذ عجيريه إذا ذا سوحي كنت على اللقضي اللميدة الضوامره صلاح؟ طيب اللميدة الضوامره موحي لهي سعلي هيبه؟ ما يا محمد راهي نامرك وإذا ذا كوني أمان إذا ذا شرعي أمان طيب مثلا الله سبحانه وتعالى ويقولي وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها مركا مضون إننا نقريها لأجن أمرنا متر فيها كوئ ذلوني معيبا أمرنا فيها مركا صيفي سكوكا وإذا أردنا أن نهلك وحويا ما إلى شرعي طيب إلا هذا الشرعيك إلا هذا نبالعون لماننو إلا هذا الشرعيك والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ألا وحيو الدوني يائنو إذن كالتوبة أقبل توبة أقبل كي يضومد إلي إله أسوى النقدان سأل الله ما شاء الله إذا إلا هذا نمحي تهي وإلا هذا شرعي والله أفرح بتوبة عبده إذا حدث ما ها فصف معنا اله توبدا ادونكيس واجعل يمراد وجعل يحيي ارادته سوات شرعها اي دو طيب وعجم ده والله يريد اه يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر ويحو إذن لدوني فضيل. إذن لما الله وحو ان لا دونيا فديت وليسنا ان لا دونيه احنا لا هادين شرع الشرع الهه دين دجنيه دي وهي لها او دين امره ان سمسان لا wa xillaw idin karbay in aad ka tagtan la doonayo allah subhanahu wa ta'ala uleysna idin lama rabo ee fudayd buu idin la doonayaa assemaan marka aydu noo iradadi sharciiga ahayd إنه بعان الله واضح دني لكن لم يري لم يريد لم يريد الشره ها شرعا ودينا مدون إن الله سبحانه وتعالى يعني ما تشعله مركلك و ما تشعله الله جورا مركل إرادة أيتهايتي معناه وحيان إرادي أهيدا شرعية محانيري معناه هذا هو بمعنى المحبة والرضا وصح ما مركل سيمرادفته مرك أي كولية تهي كما لازم ايسو بمعنى المحبة والرضا كما لازم ايسو وحي الهي شعريين وحي الهي نعبيين مركا وحي الهي نعبيين مركا وحي الهي نغنكرا سؤال بمركا سيالك ايمان ايسو وحالي سميدين ايه و الله سبحانه وتعالى شركا اذا ما ذا فعل كودة كتير كو ايه كفر ايه قال لماذا ايه حيالها اندعي ايه ايه muhu u dooney wuxuu ulaa muhu u dooney oo u qadaray in ay hadana يا ma ba ciile yaa limada wan soo ishaarnim salaadayada yaa konan oo mu mu in معيد بقصبتها الله سبحانه وتعالى لا معيد بقصب كله هذا ليه قصبكم سو يعني وحوه وحد وحد السنة علين إنه ودعو إله سبحانه وتعالى ساوه ودعوه أها سنة سواء هرين وصوا شحنوا وحد مصنر وحيا لها ضعي أوردن شر محض أمتر ابن القيم عليه رحمة الله وحوه ليه هاي شر محضي أو وجود كمبه كشربه وحك الصوطة عي شروا كشره هذانا دين عقلنا نفعه و الله سبحانه وتعالى مرك الحكمة با لغأبه كشرته شرك أو قدري إنه ضعه أو, أو معنا وحوي كون ككبره حكمة وين با كشرته حكمة كشرته قار كم يدنو ولا فهمي كرا قارنا مفهمي كرا صوابه مثلا يعني وحوي الضو الله سبحانه وتعالى محو قارن الفقير اغدقيه قارن الغرومسي عليك السؤال بان يعني الله هو و هو و هو يعني خصني له ثواب وحاله دسك بابا اي كون فقير كان يكون كل اغنيهك و ضدغو يا سو حكمه وها كجيستا لا ام تكنولوجي انه اينن جيرتين با بدك كل بالهدو ميل بالبوي هيسا هيس او وحك فيلان هيست او سن عيد كلا او باهنيه وحا يا ليتخذ بعضهم بعضا صخريا سبحانه وتعالى إن كاركوب قاركك لشاقالك كاركتان إيه أديغي يا اللهي عليك أديغي حكمتنا سمكو صوري عليك يا مسكول قودي يا ورشاد كشاقين لها يا بركة كوداقي لها إلا اللغو ما باهاني يا قدومتة يا منديدة كو لها يا بركة صمعين لها صمح نم أو حول الدوانة باه صمعيني صمح هذا الشاقك استوبيل آدم كو كُوَضَّبَ قَضَعَ سِئَةَ أَوَشَ قَضَعَ سِوَحْكَرْنَهَا سَنَيَبُ إِلَهِ السَّمَعَانَ وَتَعَالَ صَوَمَعَا طيب لا أنت أضمن الله ما تيريك رسل ما تيريك رسل هذيك ماركا فقير كان أسقص القودة يوحظوها السطائنة شرطة لكن خيرك شر كتير يا شرك كتيرك شرك خيرك كتير أبدا صَوَمَعَا ماركا الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكن من قاركود الرب الشيك مد كوجيرتا وخم كتيلما ابليس sokala aburis sawanagi soo sheegna xikamka fara badan ay ku jira iyo qaar badan oo inaga qarsan soomaax sasen marka allah subhanahu wa taala u dooney hadana allah ma jeele oo karta waxeema الله محظم الله سبحانه وتعالى إله فلقي سلوه وكما يسقط سبحانه وتعالى لكن علماته مركي دونه يعني إني أرمها نوكلا عديان ودسك فهنسيا با وحي اوكينا وحي فهمي كران صحبا هذه المركي قاركو عن حالك سوى مثالين يوكالته وحياله أعاداً شئلين بات سمينيسا واغرة ودونيسا وأن كدداليسا منا شئلت مهم مثال لغانكرا مثلا سكوبيت دي اي نحل الشيخ نوكل صباح و هذا سكوبيت سكوبيت دواد دوني هذا دوني مباعد سكوبيت لكن ما تعيشه يربض الوقود ترقاه ما تعيشه ما ينفت هذا الوقت سنة مرد لكن هذا لنا عمارك اللقف في ريو و هذا لكن ما تعيشه صباح مارك هذا كان عصانيسان كان إيا الشاقات وصور ليب ميدان ماه أرد لأانتا إيا كريتك إيا حسابتا إيا يعني ماهه وحلتي عليهم ماهه صحيح هذا نحن وإلا دوني يأيو إنا دوني سيدوابد أرد إزاي وابك وابد ربطابا لكن إلا تعيشة بالله غادانية ماهوحة تاكتلانية أوثا إيدادئة بات تعيشة صحيح لكن تلمتي علي بل فهمه مركا دين مخنوقي بأي كسروا بكريسه الله تبارك وتعالى له المثل الأعلى شو ما قاله مركا يعني واون تقريبا فهم سينوا إن يعني اللي فهمه الله سبحانه وتعالى كون كان وحيابها كبعي شرعي سخلاف سن كما هو صبح سن إلهي إراذي سكما بحسن قضي سكما بحسن هذا لا ما تشعل الله سبحانه وتعالى وحيو تعالي وحي شرعي سوف أفصل وحيو, وحيو أمري وقف الله سبحانه وتعالى أدومي سأوتي وقف الله يعني شغيين وتعريه هاي أراليكي كواسال الى هذا معنى الله سبحانه وتعالى وتعريه معنى طيب سأسى مركة وحويا سأشان لو أيضو اي أصلا كأيت هاي لا يسأل يفعل الله سبحانه وتعالى وحو الصميني لما ويديه يهدان حكم كقاركوت إن معنا معنا. طيب سألذا كتيرتا إن معنى وحويا لا عدا يبور كقاركوت لوبا طيب وحيث شاك من مذهب أهل السنة والجماعة أهل السنة جماعة إياه السنة ذا أهل كذا ذاكذا مذهب كذا وحاكمه أن الله الذي عز وجل مريد أن يهمدونه لجبيع أعمال العبادية فهذا ما هذا؟ أعماشه هو دمان تدميدونه إياه خيرها مده خيركا إياه وشرها مده شركا وإرادة مركز مركز إرادة كونية حتمية. صحيح معناه. طيب، ولم يؤمن مر مين أحد أحد نمر مين أيه، إلا بمشيئة دون ديسمبرين. حدو أحد رومي مشي أدي سكر رومي. مشي أدو أيدو مدة كونية أومه. إرادة وحى يعني وحى إرادة كونية إرادة جعل ضمه. جعل دو وحى وقف جعل, جعل شرعية. ياميت كونية أمر كواحق السماء أمر كونية هي أمر شرعي إذا كواحق السماء إذا الشرعي هي إذا كونية <تصفيق> كل قدوة حلقة ليا قرآن كله حلقة يمان طيب هذا معنا وقتي أنا نص ولم يؤمن أحد مر من إلى بمشيئتي موين ولم يكفر به أحد إلا بمشيئتي لا يعني كفر جاء إيوه إيمان كل وضو مشي أدي زكوية وي معناها سنتي سنتس اي كل ولو شاء احد الله دونا لجعل ويله لها الناس ذكروا ثكل لها امه واحده هل امه يعني كل جود هدو الله الربع ام المؤمنين بوك و دغلا ام هدو الله دونا سبحانه وتعالى ارادته قدرته كل جود قالوا بوك دغلا صوص اسمع يعني وحويان الهي مشيئتي سي دولتي سي كو قيبسمه كون اي إيمان كو كون أي غالمو ققاتي وي غالمو معناه كفر ققاتي ولو ساعهضون الله سبحانه وتعالى الله يعصا اين العاصين هدو ما خلق موسى ابو إبليس ابليس ابليس ما خلق موسى ابو رن ابليس ابو ريسيسك دين هدون الله سبحانه وتعالى إن العاصي اين العاصي الله سبحانه وتعالى ودونى لكن اراده كوني ودونى لكن ما جعل الله سبحانه وتعالى سو ماشي ما تعالى هل كاس معناه وحويا أثر ليس بجريتيرة عبد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو معنا وحوى السيرة استلم ويوحوري لو أراد الله الله يعصى لم يخلق إبليس الله ذو صندون إلا عاصي إبليس موسى أبوه مركس وحوى آخره ثم قرأ وحوى آخره ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالح التحيم ما أنتم إلينكم متدين شياطين فيكم ما أنتم إلينكم متدين دفاع تنين عليه كأكركي سوف كوفة تنين كرمتين إلا من عدم يانه هو إصبع صالح جحيم الجحيم الجل يومي واحدون في تنين كرتان والروح جحيم الجل و الجحيم أقرنيت شو بع؟ يا في تنين يا shaytaan baafad neey iblis waxa faatinayaa dadnimin is iyo jinni baad dadka fitnayn ayaga macaasida ku riday ayaga ku fayga ugu soo noqoney haduu allaah subhanahu wa ta'ala markaa inayna arinta sidduun u heli kara asagoo iblis aburay haddana rubi subhanahu wa ta'ala kull in dadka mu'mininka wada wax كافك المركة وحوقي السيهين إرادة إلهية قدرة رسلة مشيئة ديسة قدرة رسلة لكن وإرادة كوني جاء صلى الله عليه وسلم طيب فكفر الكافرين أبو المركة قال ذا قال وإيمان المؤمنين يا مؤمنين تايمان كوذو بقضائه إلهي قضيه سي حكم كي سسبتي سبحانه وتعالى وقدره إلهي قدر كي سسبتي وإرادة إيدوني ديسة كوني جاء ويمعنا ومشيئته يو ماشي اديس وا مده كونك يا لابد هوس غاليا مده شرعي انا ايمان خاصله نفس طيب اراد و دون كل ذلك كاسه دو دوني وشاءه و دوني وقضى الله وحكم سبحانه وتعالى كل هو الحكم الله سبحانه وتعالى طيب ماذا باب السنة والجماعة هذين نصا او قرنني وحا خلاف سن مذهب كاستغا معتزله جهميه هي أغلب الاشاعره جهمية ذا إيا معتزيلة ذا إيا شاعرة ذا إنت وضبطا مسألة ذا إسكن رأي بك قبانا ووحي ليهين الإرادة تستلزم الرضا والمحبة إرادة إيا المحبة إيا الرضا وإسكن معنى قبانا رحبكم أكل كدسنا يقع أكتو ذا كما يصيرت وهي قوان ايراده كذا وايسكو معناه ايراده هي محبانه وايسكو معناه ايراده هي ردن وايسكو معناه صواب طيب وحا ايمانيس ماركا ان الالهه او وحا جيرو نصوصته كسو اروراي الهه انه سنشركه تجلين فسادك تجلين كفرك تجلين محاد محال اورنيس ilaa waxyi dahden iraadaha bay dahan waxa ka baas iraadada iyo mahabbada isku mid ko oo iraadadii sharci gaheyd iyo tii hadii isku mid laga dhigo waxa ka dhalanayso oo meesha ka iimaaneysa wax ka baxay allaah waajcilay soosas ka noomish sharci guusanow وليل هذا إرادته بمعنى wu doonay دوني وُو چِعِلِي هاي با كردانيس وُو دوني وُو چِعِلِي هوا اس قمد معنى واحوه يان إبليس أبورستي سأل الله وُو دوني ما هي أورانا يان بمعنى وُو چِعِلِي هاي بداي كافرين تأل الله وو بمعنى وو چِعِلِي هاي بكفامي وحاوك لبديه هواي اللازم سله سي محبطه هي اراده الكونيه اه اين المحبط كل لازمين لوضص او كل بحدو اسا برمته اسا غلطت مركا سا هو حي كدهن يعني وحويا اختلال الضم بيكون معنا يعني اهل السنه والجماعه قال كل من يقول لكن هو كسر ان نشرح طيب وجه الشيخ يقول يرضى الايمان والطاعه ويسخط الكفره والمعاصي الله سبحانه وتعالى ويرضى وحُرّال كي هي ألا الإيمان إيمانك الرّال بكيه والطاعة إطاعة ويسخط ويصخط وحُن عبده الله سبحانه وتعالى أعرضه الكفر قال لمضى إياه والمعصية إياه معصية مركو ينوع شيء كل جزء إيرادة إلهي ودهوس جليان بمرك إرادة إرادة شرعية مركله يمدل يو ينوع كله قاد إرادة الشرعية مالك اللوهي مادو وحيابه ويكلب بحيان وحي إلا هاي الشرعي جيسو أضمضك وأمره أمر كيسو كصافسا أو ألا تسعلي هاي إيمان كي يتضاعدو وحي نقونا يسع إرادة الشرعية وحي ألا أو كنعبه هاي أو شئناو شاقينو سنتعلينا وحلي لهذا إرادة دي كوني أهيد أموي. لكن الشرعي مشاكو ما ترتبعنا طيب وحي نقومي تالي إيمان كي يتضاعده كان كلا منهم مثال كفر جاء معصير. وقيل قال الله عز وجل وفعولي إن تكفروا هادات كفردان فإن الله الغني ندي قتوما عنكم إلينك حقين ولا يرضى الله الرال نقن ما يو لعباده أدومه دي سرال أقامن نقن يالكفر رجال لمده. طيب وإن تشكروا هادات سكردان يرضه راليو نقن يا لكم انك شكر يبو راليك نقن يا لكم يدينك يدينك راليو نقني ماشي سو صو... سو شكرينا الى الله راليك ما كفرينا سو الله منبه ومكرهي سنه ماشي وحويان و يعني وحويان وتشرق اهد شرعقه شرع مره ليمادو وكله بخيان وحنا الى سبحانه وتعالى متعلا ومعاصيه وذنوبته وكفره وحنا إلهي وجعلي يا سبحانه وتعالى وضعب وإيمانك وخيرك ووحياله أمر إن لقاته وحياله الرابع إن لقاته تعالى إلهي وجعلي يا سبحانه وتعالى صحيح معنا طيب وحكم ذا مثلا آياتك معناها قطوصة الله سبحانه وتعالى والله لا يحب الفساد إلهي فسادك ما تشعل حضا ينه فسادك وين لا يحبه ي لا يريد اسمه معناه كدغنو ما حق كل لازمه يا وحا كل لازمه كونك وحا كباعي ووزن الله بدون بها صومه الا ان فساد كي وبعي وين ارى رجنا فسادك الله ما فعل ما ما دونينها باطره oo كون aan حتى hata inuu yimaado dhaco hata umadoonin هذا taa isugu falseefta waxa ka dhac ka balaneysa fasadku koonki wuu ka dhayaa laakiin ilaahay إلهي kuma dhacayee waxuusan ilaahay ogolayn يعني iradadiisa ka dhayaa koonki si yaani dhinaysan ka macayo aan iradadiisa hoos gelinin waana madahabkii qadariyo madar tii qadariyo ha oo waxa وحان اللدوني ديسو هوستغيين أبور كيسو هوستغيين قضيه سأهستغيين هل كان سيمر ينزومه هل كان سيمرك الله آديس هاداد إرادة دا إيا محبة دا إسكمية كاردكتور إرادة شرعية إرادة كونية آد والله لا يحب الفساد وحكم هذا مثلا الله سبحانه وتعالى وقرآن كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهة markina ma'asifa rubana lidunu badalaga soo sheekeyaa ya waxa layri ku waso dhan alla aktisa ximam fodo alla aktisa washay la karahistey wal habbaba ilaykum al-iman wazayyanahu fi qulubikum wakarraha ilaykum حديث صحيح مسلم يعني يحوى إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا صدحوا إلهي إن لا تسأل صدح لدي المتشعب وين ك ويعني وين ك عروني وين الله سبحانه وتعالى وحيالها كائنات ك بعية وحيالها بعية قارنوا لما تسأل يه لماذا شرع سوافسي وحيانا نم لماذا لأن شرع يسدي لما إخلاصي كل جودنا ما هي كل جودنا إرادة دي كونه جاي أيه سوى حس قليان طيب الله القضاء والقدر أن كخطينا إن شاء الله تعالى والسؤال وصل مؤلف كونك يعني لكن علاقة وين للي مثلاً، والثلاث يوم الثلاثة الثلاثة الاحتجاج بالقضاء والقدر من اللي حجي السنكرة إلهي قضيه سي قدر كيس حجس الله الحجج السنكرة معناه وحوي إنتاض وحص ميسي وهي آت صميسي مركي اللي قولي ورواحن محادساء ويش مردين كرتا إله باقدري إله باقدري ورمحادو تكموي إله باقدري ورمحادو سويم الله إله باقدري ورمحاد دن بغن ايه الزنادان ايضادكو الله ينز إله باقدري اللّا ليه كران الاحتجاج في القضاء والقدر. بس و... هذا اسم الحجيس انكر إله قضيه سيق دركس. بسالة الق قضاء والقدر أي حجيس جاهده ومسألة قديمة. وقال الله هري. مرة الرسول سؤت ما دولا شركيات كان يقال له مثلا إسكد داية. رواح لو شاء الله ما أشركنا ولا أباونا ولا حرمنا من دونه من شيء allo adu alla doniyo shirku manan galen anagii abayashna ton mana anan xaribna isaga suku is inan wax maan xaribna laakin ilu alla doniyo waxa markati uu aw no daayay anoo sameeyne uu naga qaban kara taas maana ammo fidin mo mallaw yasha allah أطعمه مر كليل كان نساكين دا وحسية كواهدو الله ربو وحسين لها ويساوكو بكد يستي ميانو أنك وحسيني نابده صمت مر كمسالة المشيئة والإرادة هي قضاء هي قدرك ولا دليشن تري لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا وكلمه ظاهر كاذو حقيه لكن ما في وطان معناه ادليشنيان وباطل سيبو حقيه ظاهر كده صح مشيئه إله سبحانه وتعالى شرك غودن اي كوجيران الهي مشيئه دي سي ارادتيسي قدره لكن وايرادته واتي كون باهيتو اي هو تي شرعي جهد بي وطان سولت وحي الروانين اي دهاان alla wujuuha bii aan wujicayay shirkiga nagan galnaan inu jicliyeen waxa markati uu ah oo kutu say uu kari kara inu naga qabtay mu naga qabtay marbaadu noo dayay markati waxa uu tahay wujicli maxay isaga darmaday markaa fi kooniga haydio tii shareegaa hawl لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ظاهر كهذا الكاسي سحب النقل هذه إرادة الكولية اللي قلتها لكن أقول إن إرادة الله ألوات شعليها يوور ربا يرالي بنوغيها هيئة سيد بنكا مركي اللقل هذا ما هذا الكوية اللقل هذا الباطل سحصنين بنقل إياه الاحتجاج بمسالة القدر مركا وحوهي خلاصة هذا خلاصة هذا nabiga sallallahu alayhi markii la waydiyeey oo la yiri rasul ilaaha yow waxaanu samaynay wax hore u qornaba misaa wax aanagu aanu oo macna hore aanu naarta u aan qori كنا قلنا لهذا عدي النار قلنا لهذا هناك قرنطة وانا واحقر شيسا واحز بدلا لما ايماني وكما سبحانه ورزول الله هذي عارب دو ساس دايب محاما رزول اللي قويني نبالي وحي قرنا بهذه وحبي اسكب بدليني هذا محان اسوب اللي قويني نايو انا اسو اللي بيناي ومانو بركينتا اسكده ريسان وكما سبحانه وحيو كنت شبابي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكلن لما عمل فالأبونا برسل الله عليه وسلم فوح هو البوحة اللوح فضو وحي الله أبو ري جوايك اللوحي لده هاي يعني وحويان أه. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة لعمل أهل الجنة وأما أهل الشقاوة وأهل النار فييسرون لعمل أهل النار بذك إلهي تشنؤ قرينه عمل كأهل تشنه اللوح فضو ضد كنار الله قرينا عمل كأهل النار كالغوفذ ذيني. هذا هو مرة ما عمل الله أن مهانزا. أما دسك فليس هذا عمل الله. سو كل يوم شقيين مس أدونك توك تayo إبن آدم بتوينا شركه وتوقص شركه ذا ذا سي. أما النار تهينا عمل مرك النبي قبض رسول الله عليه وسلم إذن كواح إله أكثى قرآن مأجدين الدالة. ساس درادة الروح نمرديه كريه. عنى كواح إقران كل كل وحي إقران استيج ماي. هذا وحي إسلوقين ماي. لماذا لأن وحى إله أكثى سكوى قرآن هذا ما وقت. وقت وحى إله أكثى سكال قرآن مايا. حجيسن مرك. تلبات يعني قضاها يقدر كواح اللوح حجيسها. لكن معاييبك اللي محتاجه ثالثا مصايبتك يعني مصايبك هو دعيسة مصايبك هو دعيسة نفثة حولها هو دعيسة عروة هو دعيسة مركب مصيبة هو إنا لله وإنا إليه راجعون قدر الله وما شاء فعل صماه إلهي ما قدري إلهي الرؤوف سبحانه وتعالى وصمعيه. وتقدير إله وحد حجست ليس أمرك قضيه إلهي قدرك قلبي قاعد كده تنسى واتحجز تنسى وموسيم على حق إسكايت لكن وحي عبر عضو السماء دم بياك الشيء خلاص الله تمن ما أهينا ترى إلهي ما قدري إلهي ما قدري صح وقلت إلهي قدر كيسة كم بحسنا لكن وحي عبر إسكايت واترى هذا إلهي ما قدري ومر كان سيسير أو يصمد الحريق أو ينكسر القوانين أما ما ها Adidem ikke lige og deri eller da var nion var xaldantæk som nok virige hvad gør jeg? Maja, så meget. Længe hvor vi tager dig nu til. Abdiye da da løftte da det disse der slåede og rohpe, Allah iba gør jeg, jeg gør كعايي يعني وحول بككو سميه مركب القصصة دارو محطا اياش الهي بقى قدري مكوغ العنسة هيا مكوغ العزان ها محكمدها الجيزين الوحناها الدبور دي الهي بقى قدري قدري راليكونه راليكونه رالي انه قولي السيدة اردك كابحي يددالك ايو والسيدة الله صاد معناه حقها الكرة السنكرة ايو وليقر دريها وان ظلمانه ايو طيب هدا الابديا هذا الرالي كواهين وحي اللوجو يستئن الله هيقدر كده ليشته دين مركز صوقة شو محال الله هيقدر كده ليشنس لماذا أقول هذا إله إذا يقدر يناعاصي نقضه صينا نقضه يعني وحوي الدنيا بت ولا حتى وحوي ووو وتناقضه صحه وتناقض أنت يذنبك يا معاصي إله قضيه سيقدر كيس اللوم الدليل شنو اللوجو نمر صوته لمن حجست والله جن نقضه والله جت صوبتك هنا والسكؤ هذا يروحه والله تعزيلي والروح عقابي أما هذي مصيبة إلى هيك وتصماده مر كي سأل دل شنو القضاء يفتاج في المصائب لا في المعائب سبب ردد نبي الله موسى النبي آدم مر كي تمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاري مسلم صوصارين مر كي ونبي når vi bu Adam burde være taget, når han ikke den begynder at gå, så er det, at han er Hver en هاويل واقرن واقرن أيه هذا wax رأى u وانت الله يأبرن ما حد يجوا إيه ذي سبرن أو يجوا إيه ذي نس وفق النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى آدم وكجره لي موسى موسى لي خلصتِ أو جلي أمد لي شني قدرك إله لكن من حد لي شلي مصيبة استجى عرورتي سكوك عدي أو شلتي لجست مصيبة يا إسماع مصيبة يا مصيبة هذا سوء قدرك إله أود لي شلي سأصراد بنبى موسى كجره لي لكن مع سيادك هي خلطك خلط كراعي إيه ربي أقول آدم ربّه فاغوها تاغوما الدليشانيو إسكومك جرسينيو نبي آدم خلط كان قضاء إلهي بوءها ما حيالي؟ يعني وحوه أن قضاء إلهي قدر كي سواها لكن هذا نوات اللغو إيدي وكيف التوبة كاني تاغوما الدليشاني مر لكن حيود دليشاني وحيود دليشانيها هو هذا لكن مصيبة بعضي ويقرنيد إلهي باك كاني أنيكي عروسي بواده بعضي مدام أي هريء قرنيد وقضاء إلهي قدر كي ساها. وحنا ومصيبية هاي مصيبة مركب قدر كي يقضيها والوداليشن كرام لكن عباد قشي الدنبي عباد قشي للوداليشن ماي سأل الله محروم اللي نيه إن إيذن الله فهمي صمع طيب ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث هل ما سألين بقدرينه ويعتقد وحي اعتقادين ويشهد أي قريان أصحاب الحديث حديث كأصحاب وحي اعتقادين ايهان وقريان أنّك عواقب العباد أدوان ماذا دا عربتوه دامبه مبهامة ماذا لديه لديه لقريه وحا أدوانك عربتي سوكود دامبين دوان تواع لقريه طيب لا يدري ما أغا أحد روحنا ما أغا بيمان ما حيبا يختم الله خاتمي له إساك وحا الخاتن كيسي غبغبدي جب سنقون دوان تأو كرد من دوانا إدنا ما أغا ولا يحكمون لواحد روح محوكمان بعينه لفاهنتس أنه إثب من أهل الجنة أهل الجنة إنه كمديها محوكمان روح لفاهنتس أو محوكمان ولا يحكمون محوكمان على أحدٍ روح كركيسان أو محوكمان بعينه لفاهنتس أنه إثب من أهل النار أهل النار كأنه لماذا لأن ذلك أرنكازي مغيب من القري ويعنوه أيها الحكود من أرنك حكم كالنوعة إيجا والغا قريي طيب لا يعرفون مقرانا على ما يموت وحقه كل من دونه عليه كور كيسا الانسان وانسانكو كل من دونه سألتنا ومسألتنا وحقه يعني أهل السنة يا أصحاب الحديث خروحنا شنو أغامر خاتي كعان سكاستهدو صالح أو دادل بدي خروحنا لفهانتيس نار إنو قليو أمجزميان حتى سكا استبقى للماذا سيئا معصيا دي, مع دي صحويناتي والروح لفأهانتي واسا قولنا مركا إنه جزمين كارين وإنتو نول ياهيوه وإنتو نولي روح نول أوتشوغا مجزمين كارين طيب معناه هذا واحد لقوا دع مركا صوتا لوجزمين جزمين كارين وحوهي روحا حدو قال ياهينا wa hadan ujeez mumkin u gooyin kare inuu nar galayo magaranaysid muxuu ku dhiman doona kan muumin ka ah salih dadalayna magaranaysid waxa uu isaguna ku dhiman doono khaatimadiisa noqon doont mar hadaadan waxa inta inuu dheer muumin ka dadalay waxa ku jirana ay adana ma ogi sabab mar haday sidaas tahay هيل نار بقولي هذه من اللهumm إن هل النص شيعي هيل شنو قليه هذا نص طبعا النبي صلى عليه الله عليه وسلم سحاب الغرق وشنو قام رخص كعه ترى شو يمشي طيب معاه مسلا ده خط صحي حديث النبي صل الله عليه وسلم بخاري وصوصار من حديث سهل بن سعد السعدي النبي عليه إنما الأعمال بالخواتيم أعمامه وخطيمه ينكبون بكتل عريس وخطه وكان صومر حديث عبد الله بن مسعودي روحي انتم نلولشي سقيتو هره دال على لاغا يبان آخر اخرك كخو ما دوو كدنتو نار غزله والعكس بالعكس سمع تفهم معنا وحاكه كنت تقول عبد حديث عائشه رضي الله عنها وهي تري عائشه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وحا لو كان ويليار المير او ري انصاري او لو تكوني صلاه جنازه لو تكون المير ميدكي أجل نبي الله صلى الله عليه وسلم. علي. يا رسول الله طوبى لهذا. لم يعمل شر الشيء ولم يدري به نبي ألو ويل كان يركع. علمه يركع تشنوا لي. تشنوا سقنا. وحيلا الشر وليجي مصمي لي. ما بناء أجانب وحش شريح. وركّز النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عايش. روايتك الواحد هذا. واحد العصفور من عصفور الجنة. وشمبره غير ذلك يا عائشه عائشه سدا سيانه ها اه سدا سيانه ها ارن تشا ميت ساء هاين ومان طيب وبلغ رسول الله عليه وسلم إن الله خلق الجنة وخلق لها اهلا وخلقها لهم وهم في اصلاب وخلق النار وخلق لها اهلا وخلقها لهم وهم في أصل آبائه مسلم الصوصري أبو داود ابن ماجه. وحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة: الله تشنذوا أبوري. مركو تشنذوا أبوري نذتك جلي لهابوا أبوري. تشنذنا أيجو أبوري أيجو أو كُتِير أباياش وطبعر كذا يجون كُتيرن أدون كما إبنن. بوالله يشنو قرشي وقرى. نارتنا مركو أبوري ضبوا أبوري. Og jeg vil sige, at jeg ikke har noget at gøre med det. Jeg vil sige, at at gøre med det. Jeg vil sige, at jeg ikke har noget at gøre med det. Jeg vil لكن هالكن محلات جديدة هي، محلات جديدة هي المتجانية، المتجانية إلا يدها تشنطوا عليه. الله يرحم بفكر الإنسان هذا تشنطوا عليه ثورة. مايا، شوتش؟ تشنطوا بحكي لي دولا ده قم النبي عليه. حديث أم علاء. استحديث أم علاء في صحيح البخاري. صحابي عثمان بن مصعول الذي ترى مرحب الإنسان. صحابي مهاجرين تو كم ده. صحابي مهاجريا أبوها. أوليين وحوين من السابقين الأول رقّي خرأ إسلام كأوو سهر إسلامي بو كمده مركو صحيح جرودا مغالا دا مدينة يميت مهاجرين تا مدينة يميت وحاقو قريطورتو قيف صدي انصار صمح قويس كأسي مركا أي كرد لاتي قوار دا سي أم العلا با وحي هلين عثمان بن مضعون با قيبها وغشوها كورو قودو مركا كونو لا مركو aya la kanfay la isku hagaajiyay isagoo la isku hagaajiyay kanfay oo diyaar san buu nabigu u yimid sallallahu alayhi wa sallam markaas amarku nabigu u marku nabigu milalaaba waxaan idii abu sa'id shahadati alayka laqad akramak allah abu sa'id markhaatifurka an kumurhaatifur ay wax weeyd inuu ilaahi ku karaamay ee ku wada محمد قتيك احد انه الهك كرامي ساسان ادويج لبيغرو مقليه صلى الله عليه وسلم مر كاسا رسول كره صلى الله عليه وسلم وما يدريك ان الله اكرمه محاك اوسي سيد كوغات انه الهك كرامي مر كاسا حاربت الرسول في الهو عثمان ابن كرامين كرامين صلى الله عليه أما هو فقد جاءه اليقين من ربه عن ربه وإني لا أرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به وفي رواية به وحول النبي <تصفيق> صلى الله عليه وسلم وحأوت متجردي وأوتمت وحد نتسحم يقينتي وأوتمت يقينتي حأوت ما دعوه أحد نتسه أنه يقول رسول إلهي أنه يقول رسول إلهي مؤغي وحلا لأيه السماين دون سيبت ذلك أنه يقول رسول إلهي وحل لأيه السماين دون مؤغي قلت في رصاة مرك آيات دي معنا وحي وفصنتها ما كنت برعا من الرسول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم روايك لا تكلم ما يفعل به داسون ابن القوي ورجحها ابن كثير عليه رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم انه رسول الله ياهي او ياهي مارت خليل الكسيهي او شلده مشى او سرى سله ياهي حككما جين وا رسول صلى الله عليه وسلم لكن روايضه بيض وخليه هو اللي حقبده اي صح ومعنى واحد القنيزه عثمان وحلوا سمين دونا انه رسول الله اه مؤبي. حدان انو اوغان واي حدان انو اوغان واي الرسول الهي ما ادغ ام العلاء با اوغان كرتو يا ما مرغزه ام العلاء ما العلا وحيتري الهي بان قطار ثمان في قدم دم بامانين متر حبيب عثمان بل يورتي سي لما اوغان با يلا دم يلا ما هي. ما انكم حدا وحيتري وحن كوريودي يعني وحويا ان بردره اي اسقط ورجا النبي وكشكي صلى الله عليه وسلم ورجا الرسول وكشكي صلى الله عليه وسلم وعمل كيسو وعمل كيس مهمته محيته مركه عثمان بن مضعون نبي صلى الله عليه وسلم وادي ديده ام العلا اين جرهدو واهل تن صوا الى اله ابوك كرمي علمي يرائي مسلم كهي انصار باهنا النبي وعائشه ووديده اين جرهدو تنولاي ما بكى الصنم والجماعه وسدا سو وحويان روح بعينه ان نصلو هيمن لما ذيكر يا جندو غليا سكسته عذد البناء روح بعينه الذي كره النار تو غليا او نصلو هيمن ما جرو صوصي هذا بالله توفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى ال الصحابه وسلم